أفرأيت من اتقذ الله هو هواه وأقله الله على علم وقتم على سمعه وقلبه واجعل على تطره شاوه واجعل على দিল উল উন্দম নয় নয় নুরু নদী লি বিন কিং নাম উ নদী ও নদী পুল্ল নদী দু هَذَا كِتَابٌ مَا يُنَاطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنفِقُ مَا كُنْتُمْ تَمْنَعُونَ فَأَنَّى لَنَا بَنَا وَعِصَانَ آثِمٌ ذلك هو الفوز المقيد وأما الذين كفروا أفهمتكم آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإلى قيل إن وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا